لا ت س أ ل و ن ي وكم أ ه ل الهوى سالوا أ ل و ا ت س أ ل ن ي وكم أهل ل هل و ى س أ و ا هل يبدو صلبا أ م كل حين يكتمل و يا بدر كم سهرت عليك نواظر يا غصن كم نحت ا عليك بلابيل البدر يكبر كل شهر م ر ة وهلال وجهك كل يوم كمين ا وحلوله في ق ل ب برج واحد ملك القلوب ج م ي ع ه ن منازل ارضى فيغضب كاتلي فتعجبوا ي ر ض الجثيل وليس يرضى ا ل ق ت ل كتل النفوس محرم لكنه حل إ ذ ا كان الحبيب الفعيل 「よろしいですか?」 Thank、you Well, I'm